ما يقوله إذا هاجت الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به